سابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها قاشعة يقولون أئن لمرهودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نقرة قالوا تلك إذا كرة خافرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس قوا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراهم آية الكبرى فكذب وعصى ثم أجبر يسكى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَظْلِمُ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمتها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها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 يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآسر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما ما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان أنت من راها الى ربك من تراها انما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم أو الدكتور